يا الله طلبتك وانت المانع المعطي يا رب فرج على المحسون ضيقات اللي بحال العناء والهم من مبطي ماهو قادر يحصل بعض ما يا الله طلبتك يا الله يا الله, البل يا, البلد الله البلد يا, الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله طلبتك وانت المانع المعطي يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحاله عنا الهم من مبطي ما هو بقادر يحصل بعض ما فات يا الله طلبتك وإنت المانع المعطي يا رب فرج على المحزون ضيقاته اللي بحال العناو الهم من مبطي ما هو بقادر يحصل بعض ما فاته يا الله يا الله يا الله يا الله طلبتك وانت المانع المعطي يا, يا رب فرج, فرج على المحسون ضيقاته اللي بحال عنا الهم من مبطي ما هو بقادر يحصل بعض ما فاته امشي مع الناس بالكتمان متغطي يا عل تقضى بطول الصبر حاجات يا رب ما من عبادك حي ما يخطي وانته تجاوز المنهوتة بزلاتة يمشي مع الناس بالكتمان متغطية على تقرى بطول الصبر حاجاتة يا رب ما من عبادك حي ما يخطي وانت تجاوز المنهوتة بزلات يا الله يا الله يا الله يا الله طلبتك وانت المانع المعطي يا رب فرج على المحسنين نضيقات اللي بحالنا عنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل بعض ما فات يا الله يا الله يا الله يا الله كم من غني بسيف في الموت متوطي ما بيض المال عند الله صفحات وكم من فقير عليها أهل الردى تصطي إليا الله تفتح الأسماوات كم من غني بسيف الموت متوطي ما بيض المال عند الله صفحات وكم من فقير عليها الردى تسطي إليا دعا الله تفتح لا سماواته يا الله يا الله يا الله انت المانع المعطي يا رب فرج على المحسون ضيقاته اللي بحال العناوة الهم من مبطي ماهو بقادر يحصل بعض ما فاته يا الله يا الله, يا الله يا سامك السبع فوق السبع بالضبط في ستة الايام واثبتهن بآياته ابسط لداعيك في قلب الدجى بسطي اللي سهر بين شهقاته واناته يا سامك السبع فوق السبع بالضبط في ستة الايام واثبتهن بآياتك ابسط لداعيك في قلب الدجى بسطي اللي سهر بين شهقاته واناته يا الله يا الله فرج على المحسون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي ماهو ما هو بقادر يحصل بعض ما ف. يوم هجع كل حين قام يشتطي يبكي وهو يقهر العبرات بسكاته لو دون حاجات روحيها النواء شطي ما خيب الله لعبد حسنها قوات يوم هجع كل حي قام يشتطي يبكي وهو يقهر العبرات بسكات لو دون حاجات روحيها النوى شطي ما خيب الله لعبد حسنها قوات يا الله يا الله يا الله يا الله طلبتك وانت المانع المعطي يا رب المحسون ضيقاته اللي بحالها عنا والهم من مبطي ما بطي بطي يحصل بعض ما, ما فات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله Ya Allah.